قُل اَنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ قَارِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ 117. ورضوان من الله والله بصير بالعباد 118. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فذِرينَ وَ الصَّادِثينَ وَقانتينَ وَمُم فطينَ وَمُستَوفرِرينَ بِالأَسح شَدَ اللَّ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 111. ومن بِآيَاتِ بآيات الله فإن الله سريع الحساب 112. فإن حاجوك فقل أسلمت ويهي لله ومن اتبعا 113. وقل للذين أوتوا الكتاب 119. فإن أسلموا فقد اهتدوا 110. وإن تولوا فإنما عليك البلار 111. والله بصير بالعباد إن الذيين يقونَ بآيةِ الله وَقُ تُرون النَّ بِينَ بغيرِ حَّ وَقُ تُرون الذيينَ يأمونَ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 يَقولُ نَفْسٌ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُل لَّهُم مَّا مَلَكَ الْمُلْكُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ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 119. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من مَن بغير حساب 110. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء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 وَمَا عَامِلَتْ مِنْ سُوءٍ إِن تَدَّعُ لَهُ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ 119. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبلكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم 110. قل أطيعوا فَإِن والرسول فإن تعلوا فإن الله لا يحب الكافرين